الحمد لله وكفى وسلام على عباد الله الذين اصطفى لا سيما نبي المختبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الحمد لله وكفى وسلاما على عباد الله الذين اصطفى لا سيما نبي المختبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد بي تصريحا وان كان في بعض افاعيلهم انهم اشركوا بالربوبيه وقلنا است شركهم تكذيب كذبت قوم نوح المرسلين كذبت قوم هود المرسلين التكذيب وايضا عبادة الاصنام والاحجار والاشجار والنجوم والشجر وقد بينا الشرك في قوم نوح وانهم صوروا التصاوير وتكلمنا عنها امس اليوم نتكلم عن قوم صالح وانهم كانوا قالوا ان تطيرنا بكم كما في سورة النمل وايضا اصحاب القرية يسين ايضا تطيروا بهم بل وقل أن التطير أيضا عامل مشترك في الجميع. يتطيرون بمن؟ بالصالحين، بالأنبياء. وهذا اسم قال للموازين انت أنت أردت التطير إن كان سما تتطير تتطير بالمعصي، تتطير بالصداق بالفضار، لا تتطير بالصالحين. لذلك النبي صلى وسلم قال إن كان شؤم، الشؤم فيه ثلاثة. في المرأة والدبة وإيش والدار المرأة الطالحة لأن شؤوم المعصية لا يمكن أن تنجو منه أو الدبة التي لا تطوعك فهي معصية عاصية لك أو الدار ضيقة ليست رحبة فيها ما فيها من الضيق وفيها ما فيها من المعصية قد ياتيك الضيف فيرى عورتك هذه معصية الآن فالغرض المقصود الشؤم يكون بالمعصية لا بالطاعة يتشائمون بالأنبياء طلبوا الموازين لما قال الله تعالى وان تصبوا يقولون هذه من عندي لا تزوم سيئه يقولون هذه من عندك يتطيرون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتطيرون موسى بموسى قال تصيرنا بكم الغرض المقصود يتطيرون بالانبياء وهذا قلب الحقائق لكننا نقول قوم طالح هم اعظم الناس تطيرا وهذا من باب الشرك ايضا من انواع من اصناف الشرك في الامم السابقه الشرك بالتطير الشرك بالتطير سواء كان شركا اكبر او كان شركا اصغر سنبينه وان كان سياتي طرف منه في الكتاب الثاني هم اجزاء ثلاثة الكتاب لكننا نبين طرفا منهم ايضا تأسيسا للمبتدي وتذكيرا للمنتهي نقول الطيرة التي تطير بها القوم تطيروا بالانبياء وتطيروا بالصالحين الطيره والعيافة الطيرة والعيافة هي التشاؤم التشاؤم بالطير هل يعرف احد الفرق بين الطيره والعيافه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 فإذا بينهم عموم وخصوص الطيرة أعام من الأياب والطيرة مزموة شرعا لا تجوز لأمور كثيرة من اعظمها أنها شرك وسماها النبي صلى الله عليه وسلم شركا ومن اعظمها أنها فيها سوء ظن بالله وهذه من أعظم الظن الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء ففيها سوء ظن بالله جنفعة وفيها رجم بالغيب لما يرى الغراب يقول سيموت اليوم هذا غيب لا تعلمه لما يرى المرأة عادي يقول هذا عجوز النح لا امرأة لا تذهب ثالث في اليوم ابدا هذا الرجم بالغيب وفيه سوء ظن بالله جدا في علام الطيارة الكلام فيها من امور ثلاثة حتى لا اوطيل عليكم اولا حكم الطيارة الثاني العلاج منها الثالث الفرق بين الطيارة وبين الفائل باجاز تاسيسا للمبتدي وتذكيرا للمنتان اولا حكم الطيارة هي شرك طيارة شرك قال الطيارة تشرك الطيارة تشرك الطيارة تشرك سيواتي بن مسعود قال الطيرة تشرك تشيرك. وما من وما من في تقدير هنا وما من إلا وإيه ويختلش في نفسه الطيارة وما من ويذهبه الله إلا ويذهبه الله بإيه بالتوكل هذه مسألة حديثية مهمة جدا اختلف فيها المحدثون هل في الحديث إدراج أم لا لأنه يبعد على ذهنك أن تقول أن السلام يقول الطيارة وما منا يعني لم يختلج في نفسه التطير هذا هو الحديث وهذا الذي رجحه الخطابي الخطابي قال الاصل في الحديث والسياق أنه ايش من قول واحد لا تجزئه لانه لما رفع الحديث النبي إذا كل ما سياتي هو من قول النبي ولا بد من قرينه للادراج وجمهور المحققين يرون بان في الحديث ايش ادراجا يقولون كلمة وما من وارزق الله بالتوكل إدراج هذا من قول ابن مسعود ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان كلام الخطيب له وجه لأننا نقول قد يعتري الأنبياء ما يعتريه البشر أما قال الله تعالى لئن أشرت لأحفظنا عملك ولو أشركوا لحفظ عنهم ما كانوا يعملون قد وقد قد لا يكون له وجه وإن كنت ادين الله بأن الإدراج موجود هذا إدراج هذا من قول ابن مسعود لكن الحكم قال تيرة شرك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 فهل هي من شكل ام أم الشرك الاصغر بعضهم يقولها من الشرك الأكبر ودعها على ما هي عليه، ثمها شركا فهي شرك، والمحققون علينا من الشرك الأصغر، وإذا قلت من الشرك الأصغر فلا بد أن تأتي بقرائن ودلائل على ذلك، والدليل على ذلك كثيرا الدليل الأول لأننا أريد أن أسرع عشان الوقت. الدليل الأول هو أن نبي سلم لما ذكر الشرك جعل له كفرة، وليس هذا حال الشرك الأكبر، الشرك الأكبر لا الشرك الأكبر لا كفرة له. مفهوم وهذا الذي يدلك كما قال رسول الله من قسم من, من اقسم غير الله من حلف غير الله فقد كفر أو اشرك قلنا هذا شرك اصغر قالوا لما؟ قلنا لان الرسول جعل له كفاره وإيش الكفاره قال من من من حلف بالله والعزه فليأخذ الى الله فكانت كفاره ما قال ادخل في الإسلام والدلاله على ذلك ان الرسول لما عمر حلف بأبيه قال لا تحلفوا ابائكم ولم يمروا بشيء مفهوم اذا ما, ما, ما, ما من حلت عقد في الاسلام فلذلك نقول جعل النسلم كفارة للطيرة فلما جعل لها كفارة علمنا أن الشرك المذكور هنا شرك أضغل شرك أكبر قال النسلم والكفارة قالها النسلم أن من وقع في قلبه الطيرة فليقل اللهم لا ياتي بالحسنه إلا أنت ولا يذهب بالسئة إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك لا ملا لا يأتي الحسنة إلا أنت ولا يأتي السيات إلا انت ولا حاول أن قتل بك طبعا هذا كلام عظيم جدا سيأتي تفسيره عندما نتكلم عن علاج الطيارة وفي رواية أخرى قال اللهم لا خير إلا خير ولا طير إلا طير أنت الذي تقدر فيكون اللهم لا خير إلا خير ولا طير إلا طير قال ولا يأتي بالخير ايش غيرك ولا يأتي بالخير غير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 وده كثير. قال وسلم سنتان بامتي. هما بهم كفر. النياحه على الميت. يبقى المرة لم يدخل يا يا جملي. خرجت من الملة? لا باتفاق. فهذا شرك اصغر لانه ذكر منكرة. وهنا قال الطيرة شرك نكرة. لم يكن معرفه اذا فهو من الشرك الاصغر. وايضا الدلاله الثالثة له من الشرك الاصغر. في دليل ثالث على ذلك. ها? هو هو بأنه من الشرك الأصغر لأن القائل إذا سألته وقال لا أعتقد أحدا ينفع ويدر إلا الله جل وعلا فاذا يجرون ذلك لأن الشرك الأصغر قد يصل الشرك الأكبر ان اعتقد فيه ان اعتقد أن الطير هو الذي يملك الخير وأنه يأتي بالخير فهذا الشرك الأكبر لذلك قال السلام لا خير إلا خيرك ولا طير لا طيرك ولا يأتي بالخير إيش غيره لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك آلاء الخير غيرك سبحانه جل في آلاء إذ حكم الطيرة هي شرك وهي من الشرك الأصغر ترتقي الشرك الأكبر إن, إن, إن, إن, إن وافق معها الاعتقاد المسألة الثانية قلنا نتكلم عنها في الدرا هي إيش علاج العلاج العلاج من الطيرة هو حسن التوكل على الله أنا شاوله حسن التوكل على الله بأن تعتقد بأن الله الذي يدبر الكون وانه لا ينفع ولا دور الا الله الله الذي فعلها النافع الضار وهذا فائده التعبد باسم الله النافع الضار اذا كنا من اسماء الله الذي الدار، ولذلك قال الله جل في علاه اي الله بضر فلا كشف له الا هو وان يريدك بخير فلا راده لفضله لذلك كما قلنا في المناظره قال وان اذا ثم الخلق ثم يعود يقولون الله قل افرائيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضري وان ارادني بخير هل هن مسكات رحمته فالحسبي الله لذلك يقول الله جل في علاه ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك له وما يرسل فلا ممسك له من بعد سبحانه وجل لا. في علاه تواكر حسن تواكر على الله الثاني الدعاء, الدعاء ما أنزل الله من دائن إلا وأنزل له دواء والدعاء من أعظم الدواء, الدواء. لأن ما يقع في السيرة لو كان من القدر فالدعاء والقدر يخترجان أيهما أقوى يدفع الأضعف فيحل الله والدعاء هو أن تقول اللهم لا خير إلا خيره ولا طير إلا ولا, ولا, ولا, ولا أتي بالخير إيه طيرك ولا طير إلا طيرك أنت الذي تقدر فيكون سبحانه جل في علاه لا يذهب سئات الله ولا يحسن ولائات الحسنات إلا الله قال ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا لا تحول من شيء من ضعف إلى قوة إلا بالله لا تحول من معصية إلى طاعة إلا بالله لا تحول من موت إلى ح حياة إلا بالله جل في علاه يبقى لنا الكلام في هذه المسألة على العلاقة بين الطيارة وبين الفأس الطير والفأر يتقابلان يتقابلان لان نسلم قال الطير شرك وأصدقها الفأر الطير تشرب وأصدقها الفأر فقالوا ما الفأر قال الكلمة الطيبة حصرها بعضهم على ان الفأر بالكلمة الطيبة أن تتاجر تجارة وانت ماشي تريد أن تعقد الصفقة فتسمع رجلا يقول يا رابح فتتفاءل بان الله سيربح لك تجارتك يا ناجح اختبرت اختبارا تذهب تريد ان تضع الشهادة فتسمع من يقول يا ناجح فستتفاءل بان الله يعني يبشرك بايش بنجاح وليس حصرا وقصرا على الفأل بالكلمة بل الفأل بالكلمة والفأل بالشخص والفأل بالفأل بالشعب باشياء كثيره بالعموم الفأل بالعموم والدليل على ذلك ان الرسول كان اذا اراد ان يسير يسير سريه يأتي يسأل عن أمير السريه فإن قال مهزوم قال أرجع، فإن قال أنا منتصر أو منصور يقول تعالى، أنت أمير السريه الفاء أيضا بالأسماء هذه دلالة وضع حديثا على الفاء وأصدق والفاء العلاقه بينهما علاقة التقابل، الطيرة مزمومة شرعا والفاء ممدوح شرعا الطيرة محرمة وأما الفاء محسوس عليه مندوب الطيرة سوء ظن بالله. الفأل حسن ظن بالله وهذه هذه اعظم المفارقات لان من اكبر الكبار سوء الظن بالله ومن اعظم السعاد حسن الظن بالله وانا عند ظن عبدي به فهذه ايضا الفرق بين المفارقة بين الصيرة وبين الفأل لذلك الانسان حتى لو وقع في البلاء يتفائل بربه علاه فان تفائلت وجدت الخير فقد يروي العوام حديثا يقولون تفائلوا بالخير تجدوه ولم أرى حديثا بحال من الأحوال لكن الحق بأن التفاؤل من العبادات التي تعبد بها لله جل في علاه لاننا قال وأطيرت شرك وأصدقها الفاء وقال الكلمة الطيبة أحب ما تكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة فالكلمة الطيبة تدخل السرور على على الغيب وإدخال السرور عبادة لله جل في علاه أيضا تقرب القلب من الرب جل في علاه وتجعل الإنسان يحسن الظن بالله جل في علاه هذا الشرك في بعض أقوام الأقوام الأمم السابقة يبقى لنا الكلام على الشرك في أمة موسى عليه السلام شرك فرعون وشرك قوم موسى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 الكلام على مسائل الشرك الاصيلة في التمائم والرقة والقبور والتوفيها هذا سنات عليه ان شاء الله لان هذا هو اصل او عمدة الكتاب في هذا الباب من اتقن الاسماء الأس... الاسماء الحصدى والصفات العلا والربوبية واتقن باب الشرك هذا فهذا الذي تكامل عنده العقيدة نقول للناس خذوا منها من هذا الاجازة لا من رجل ببغاء لا يعرف شانه يقول اعطيك اجازة